فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قَالَ كلا إن معي ربي تيهدي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فكان كل فرق ثُمَّ ফির الْآخَرِينَ ফল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 والذي هو يطعمني ويسفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر خطيئتي يوم الدين অবৃহদি সুখন এলস কুণী বি